بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لانكاذبون والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لانكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جندا فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء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 وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أما يؤفكون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا تسمع لي قورهم كانهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان ما يؤفكون وَإذاَا قِيلَ لَهُم تَعَلَ يَسْتَق فِيلَكُمْ رَسُول اللهَّهِ لَوسَهُم لو وَرَأيتَهُم يصُّونَ وَهُم مستُْتَكْذِرون وَإذاَا قِيلَ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 يقيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إ المدينةِ لا يُخرجَ الأعُّ منِنه الأذَل يقولونَ لا يَظجَ إِ المدينَةِ لا يُخررجَ الأعّ مِنه الأذَل وَلِلههِ العِزةُ وَِرَرسولِه وَِمُؤمننين وَِ المُنَافقينَ لا يعلمون ولله 119. ولرسوله وللمؤمنين 110. ولكن المنافقين لا يعلمون 111. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك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 يَقُولُ رَبِّ لَهُمْ لَأُخِّرَنَّهُمْ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ كَأَسْقِطَكَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَن يُؤَخِّرَ الله نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قدم إليكم هذه إلى الله